قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة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 فناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت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 عشية او ضحاها